ب س مع الآب والإذن والروح القدس الله الواحد、أني. الليلة أحبائي أني كل ق د ي سيره الأنبى الاسود موسى و س ة ذ الدين ا ق س مفرحة وتبع بنشعر بكلمات معلمنا بولس الرسول اللي بيقول عن السيد المسيح وعن عمله الخلاصي أ ن ه ر ا ئ ح ة حياة لحياة ب ش ر في س ي ر ة القديس انبا موسى الاسود مش تكريم لشخصه في ذاته ولكن عباره عن اختبار و ت ز و ق وتلامس مع ر ا ئ ح ة المسيح ا ل ز ك ي ة التي م ل أ ت ا ل ك ن ي س ة من خلال قديسها فرق دير بين إنسان بيسمع رب المجد بين بيسمع يسوع الفدائي انسان وعمل وبين القديس ن ي ت ا هذا العمل التدائي في حياة الناس ا م مع س ل في اند ب موسى ينطبق عليه كلام السيد المسيح انتم نور العالم انسان زي محنا ا عارفين عاش ايامه الاولى في ا ل ظ ل م ة واحب العالم جدا ومارس ا ل ا ص ط ا ء ا ل ج س ر ي ه وكان ايضا عنيفا كل العنف قاتلا وجانيا ورئيسه شابة. هتطلب اكثر شابه هتطلبه من كده م ن ن ا ح ي ة الشهوات فهو لا يعرف الا الاكل والشرب والسكر والاعتداء على الجنس الاخر من ن ا ح ي ة العنف انسان قاتل وقتل اكثر من م ر ة وباعداد ك ب ي ر ة من ن ا ح ي ة الظلم فهو ليس مجرد لص ولكنه ايضا رئيس ع ش ا ب ه بحسب المنطق الذكري لا رجاء ل م س ل هذا ا ل إ ن س ا ن لكن اتذكر ا ل ع ب ا ر ة اللي قالها القديس أ و ر س ي ن و س الطول ما ا ل إ ن س ا ن ف ي نفس طالع يبقى لسه ربنا بيترجى خلاص ولو ان ه ربنا فقد رجاه في هذا ا ل إ ن س ا ن أ و لكن هذا ا ل إ ن س ا ن ل ن يرجع مطلقا ت ت ص ي ب لي ولذلك يا احبائي س ي ر ة أ ن ب ا موسى ا ل أ س و د تعلمنا الرجاء في نعمه ربنا أ ي إ ن س ا ن تتقابل معه مهما كانت خطاياه مهما كانت أ ف ك ا ر ه مهما كانت ضعفاته آ م ن أ ن الله قادر أ ن يخرج من ا ل آ ك ل أ ك ل ا ومن الجاف حلاوه طريقه ربنا كذا س ي ر ة أ ن ب ا موسى ا ل أ س و د أ ي ض ا تكشف لنا عن عدم الناس ادامة فبتجيش امر موسى س ب ع الكثيرين مش بس في الملكوت ولكن ايضا في ا ل ك ر ا م ة هناك في الملكوت مش بس امن وقبل الايمان المسيحي واعتمد ومش بس امن وتاب وعشي طهارة. ومش بس امن وعشي وعشي بس وقبل بس وتاب بس وترهب طهارة طهارة صار قائدا رائعا في الحياة الرهبانية ولكن في بل وايضا اشتهى الاستشهاد وسلم حياته ك ر ا ئ ح ة ذكور ك ز ب ي ح ة ح ي ة وتمتع باثنين إ ل ل ا ا س ت ه د ك ي ر م ا ل م س ح ي ي في عصره وفي زير ي عصره عصره ص و لم ل ا ل ى ا ل ك ر ا ا م ة ل ت ي ي بلغ ل إ ه ا ا ل ق د ي حبيبي يريد ش تحكمش عن على حسن إنسانه بموسى بقولك ما الاسود كده و ي ر ي د ماديهش انسان لان كثيرين من اللي انت بتحكم عليهم ربما ي ص ب ق و ك الى الملكوت ويتمتعون باكاليل اعظم وافضل وامجد من الاكاليل بتاعك م ق د س انسان ل ر ب ا ازاي يعيش م ق د ل ر ب ن س ا ن يتحول من ا ل ح ي ا ة ا ل ك ا س د ة ا ل ش ر ي ر ة ا ل ا ث ي م ة الى قائد روحي حي يريك ربنا يدينا نستهيل ربنا كلنا ممكن بانسان تبصلك بهيد ان احنا لا بإنسان. يعني ممكن يكون في انسان لا له, له اه عن يقول او ظروف إيه او في فلن اصل او انسان سجدان انسان ا طول ل مين ا كان م حبيبي يتصور ش غ ل به ازاي مين ي كان ت ان مضطهد الكنيسه حاول الترسوسي يصير بولس الرسول لسان العدل الانسان اللي يقول عنه في القديس يوحنا ذهبي الفم كان يقول في العالم كما لو كان في بيته الخاص طول النهار ي ص ا د ن ف و ب ا ل م ئ ا ت و أ ح ي ا ن ا ب ا ل أ ل و ف لحساب المسيح عشان نتعلم بيعترف أعترف أحبائي لا نشتهم بأحد. يريد نتعلم إنك ما بإنسان من كم يوم إنسان جاي يابونا زمان نشتهم إنك من من كده كده كم بأحد أول يريد يوم بقول تشتهترش مرة قلتله ليك اد ايه ما اتناولتش قالي ل انا ما د خ ل ت في ا ل ك ن ي س ة من ايام اعدي ا ق ل ل ه ازاي قالي ل اشتقت ابقي شماك وارد في الهيكل ودخلت ا ل ك ن ي س ة و ا ك ل ع ث م ت اول م ر ة اخدم ومش حافظ كويس فلخبطت في المرض فابونا بصيلي كده وقالي لما انت مش حافظ دخل الهيكل ليك هل ودي كانت آ خ ر ك ل م ة أ س م ح ه ا في ا ل ك ن ي س ة وست ا ل ك ن ي س ة ولم أ د خ ل ه ا حتى هذه اللحظه ة كلمة لكن بقال لك إلى أي مدى ممكن كلمة تطير إنسان ق إلى مدى أي تطير د ت و أبديته وممكن كلمة أو ما أو حقيقة أو أخوك أو بالمسيح بإدمك البعادة عن ربنا تستهيش حقيقة الصغيرة غير المؤمنين اتسامة تجرجر وممكن أو كلمة ما نفس الناس عن حتى صدقوني ان ربنا ممكن يشتغل بطاقات ك ث ي ر ة حتى الناس المقاومين لربنا ا ذ ك ر لما جيت من امريكا اول ل م ر ة م ر ة اسافر فيها ا ك ل م و ا علي م ج م و ع ة شبان وقالوا لي ابونا في شاب متعب كان يدوب بمال عبد الناصر ني كان مرتبطة بالسنوية الشيوعي بينكر وجود ربنا ش ا ل مسيح جاب الانجيل وحط الانجيل على الارض و د س ع ليه برجله وقال لو ربنا موجود يصير رجلي من عالانجيل ل ى الفص ل غلى ناس قعدت ي ح ق و ا وناس صاروا والدنيا ت ق ل ب ت و ج و بقي و ا ح ش و ش و ي ة عيال ا ل م و حواليه وبيقف ق ا ئ ب بقى لان ح ر ك ة انها يبقى ايه انسان ينكر وجود ربنا ليس فقالوا تعالى يزرقوهم مجموعه من المشاهيين ز م ل ا ت ه اخذوها عن كيني فقالوا جبولي ح د يتجد ادخلوهم م و و ج فأجلوا د صوت العذراء ومحرم بيك فرح تاسف على صوت العذراء و ا ل ك ب لو العذراء م و ج و د ة ت ي ك تمسح ا ل د ف ص و ر ة ب ش ع ة ف ل ي ل س في ح ا ل ة أ ل ق و ا ل ت ر ا ب قالوا يا ابونا لو سمحت تلحق الشاب ده حيتطير الشبان اللي حواليك ف أ خ د ت ك م ا س ورحت له البيت لقيت ه إ ن س ا ن عايش مع أ ب كبير في السن عجوز وشدت ع ج و ز ة وهو ولد وحيد لا في ولد ولا بنت غ ي ف أ و ل ما خ ط ب ت على الباب فتح ا ل أ ب العجوز قالي ل يا ابونا أ ن ت جاي لفلان و قلت له ارجو ش ب ر ب د ه و ل ي لحتى انا دموعي ما بتجفش خايف اموت وابني بعيد عن ربنا عادي نكس مع بابا مهما جي الولد والاب و ا ل أ م و ا ش م س فالولد بصلي كده علي ابونا اثبتلي ان ربنا موجود فالاب قالي لو س م ح يا ريت ت ق ن و ا ان ربنا موجود لازم ابني ح ي ب ي ع فابتسمت كده ب ر ط ف و ق و ل له فلان قالي قل له حقولك ل كل الدلائل بس عايزك في ح ا ج ة خ ا ص ة ل م د ة عشر ي ذ ل قال لي أب فالأب قالي ل قلت ن ص الأول الدليل ربنا أنا أعوده وبعدين يقول على وجود ربنا. وبعدين مع عايزي في حاجة قصرية خ ذ في قوضة ا له و و ح د د ش كده شرية وبعدين و ق لا له س م ع قال لي يقول بابا موجود ولا ماما م و ج و د ة ولا زملاتك موجودين و أ ن ا و أ ن ت واعتبرو ا ع ت ر ف ك انت ضميرك مش تريح و ب د أ ت ا ت ك ل م ه ا عن ملحدين في اوروبا ازاي في اللحظات ا ل ا خ ي ر ة وهم بيموتوا ا ل و ص ي ة بتاعتهم لولادهم ق ا ل ل ه م مش عارف ازاي اواجه ربنا فكانت وصيتهم لولادهم انهم يقبلوا الايمان بالمسيح و ح ك ي ك ل و ا توبه القديس اغسطين وسلا القديس انبا موسى الاسود شويه قصص ل ط ي ص ه فالولد ب د أ يبكي وقال لي أبونا طب أعملي. قال لي يا ب و ن ا طب اعمل ي ه قلت له لا حد قالي اذا حطيت الانجيل تحت رجلي ت ك ف ي ت على صوت ا ل ع د ر ا قلت له عين وغلط تفتكر في هيعملوا فيه ايه يعني ربنا هينزل مستوى العيال طبعا بدموع قالي يا ريت ربنا ع ا م ل ن ي كده قلت له ما في عملك ه ا ي و ل د ع ي ل صغير وغلط وانتهت الحكايه لك ا ه قالي يعني ممكن ارجع ا ل ك ن ي س ة قلت له اومل اجيلك ليه قالي واقدر اتناول قلت له ده ربنا ساسح حضنه منتظره قالي ل ومش هيحسدني على اللي عملته قلت له ربنا مش على م س ت و ى ك فربنا اكبر منك مش هيحط ر أ س ه في ر أ س ك ولا حيتعامل معاك الناس اللي ب ا ل ر ب ن ا حنين ا اب حنين ا طلع الولد ج م و ع على خده فلما جينا ع د ن ا ف ا ل أ ب ي ق و ل يا ب و ن ا فبنسيد الحوار فالولد بصله ك ذ ا وقال له بابا انا و ل ا ش ا ل ح ك ا ي ة دي انا عارف ان ربنا موجود طبعا في ا ل ح ك ا ي ة دي اكتشفت واحنا ع ا ي ي ن قالك ص ر ا ح ة ان بابا انسان عنيف و انا الولد الوحيد لا ولد ولا بنت فبيطلع كل السلطان بتاعه علي عايز يحركني زي ا ل ا ل ة ف ا ل ح ا ج ة ا ل و ح ي د ة اللي فلت ب ه ا من ايديك ان انا انكرت الايمان واعتبرت نفسي ملحد عشان اعمللي ش خ ص ي ة وأقود انا ل ش ب ا و ب ق ئ د ك بقول ي شخصير ر بدل بابه بحطم ب ما أنا الكلام ده ليه ل أ ن ه حتى الناس الذين ظن أ ن ه م أ ن ك ر و ا ا ل إ ي م ا ن وجحدوه لنا رجاء في رجوعهم وتوبتهم لا م ي ا س من إ ن س ا ن مطلقا أ ب د ا أ و ع ى في يوم من ا ل أ ي ا م حبيبي يدخل في قلبك اليه لا من ن ا ح ي ة نفسك ولا من ن ا ح ي ة عيلتك ولا من ن ا ح ي ة ايضا الغرباء عنك ولا من ن ا ح ي ة اي انسان في العالم اما موسى الاسود كان انسان وثني يعبد الشمس لكن ماكنش ا شعر بشبع داخلي فكان دائما يرفعني للشمس ل ه معقول ت ك و ن ي انتي ربنا ق و ل ربنا ان كنت انت انت فيني يا ربي عرفك هو الله عايز الصرخات اللي طلع من قلب مشتاق ان يعرف الحق لا بد ان ربنا يستجيب له واستجاب ربنا لصرخات هذا الرجل الوثني لا حقول جدي فقره ولا حقول قلبه حنين ولا حقول انسان لطيف في التعامل انسان فقدان من رسول أ ا ل ي ه لكن جواه شعر ان في ه فراغ قوله نفسي أ ش ب ع يا رب م س ت ح ي ربنا يقوله لا مش هيقوله ت ب روح ا ل أ و ل بطل الزنا وتعالى اقولك انا مين ما يقدر هو يقوله انا مين وهو ربنا ي ش ي ن عنه الزنا و ي ش ي ن عنه العنف و ي ش ي ن عنه الفساد و ي ش ي ن عنه ا ل ل ص و ص ي ة ويحوله إ ل ى إ ن س ا ن الله الوديع الشاهد ا ل أ م ي ن لانجيل ل ربنا يسوع、المسيح. مين س ح م ي ما يشتهيش ان يكون زي امبو موسى الاسود الامور في ايديك حبيبي الامور في ايديك احنا اللي مقفلين الباب قافلين على الباب بتاعنا افتح كده قله يا ربي افتح ابواب قلبي امامك انت الحامل مفتاح ج ا و د اففف عينيك كده ربنا حول حياتك لصلاه قله يا رب انا محتاجلك انك تفندني و ت ع ن ي عشان اتعرف عليه القديس ا و غ س ط ي ن و س انسان اختبر ح ي ا ة الفساد والزنا واختبر الالحاد والبعد عن الله لكن ايضا اختبر ا ل ع ش ر ة ا ل ع م ي ق ة مع ربنا ا ل ف ض ي ل ة اللي كانت في القديس ا و غ س ط ي ن و س انه كان صريح تماما مع ربنا يقول له بحبك لكن بحب ا ل خ ط ي ة اكثر منه م ش ت أ ل ت لكن مش ادري ش ي ء يا ربي الجلسات ا ل ل ط ي ف ة مع هذه ا ل س ي د ة اللي كان بتلاحقه ويلاحقها طول النهار والليل تاب وهي ثابت وابنه من الزنا ادس يستاب و ت و ب الكثيرين من الزنا وصار قائدا روحيا وصار اسقفا على م د ي ن ة شيبو في شمال غرب افريقيا خساره خساره العمر ا ل ت ا ع ي الواحد ب ي ت ك س ف لما ب ي ق ر أ شيعر القديسين م ر ة شيخ كبير في السن عجوز دخل لامراته في و ض ع السليم بصلها كده وقال لها انا كلمت كتير ولما شفت بانيه كل الهول هولد اللي هولولد ه ان انا حسيت البيت ونش وترك البيت وذهب للقديس ام بنطلك وقال له يا ابي حاول يقرع باب الالهه بتاعتو اعط ف ت ر ة ط و ي ل ة على ما فتحله ب ا د ي ن قال له عايز ايه قال له عايز اترهبن قال له انت ترهبن قال له اه قال له انت ش ي س كبير في السن الرهبنه ا ح ي ا ة ق ا س ي ة بس شبان بيجوا وبعد شويه يشربوها ويمشوا قاله جربني قاله صعب تبتدي في السن ة ده قاله من اجل المسيح جربني قاله ماقدرش فلما الح جدا قاله طيب وانت طالع كده في نص الطريق في ح ت ى ف ر ق طبعا م و ج و د ا ل غ ج ي ه ل و ت ي ابنيلك فيها قلايه ويشفيها وبالفعل في الطريق للجبل ما بين فتح الجبل و ا ل ا ي ه أ ن ب ا انطونيوس تلاقي في ح ا ج و ل لك ن ا كانت ا ل ا ي ه القديس بولس البسيط وعاش هذا الشيخ وكان إ ن س ا ن ا تقيا و أ ع ط ا ه الله في شيخ اخت م و ه ب ة إ غ ر ا ب ا ل س ي ا ط ي ن وكان القديس أ ن ب ا انطونيوس يكرمه جدا ودعي ا ل ق د ي س بولس البسيط مش عارف اقول ايه بنسمع وعظ كل يوم او كل اسبوع و ب ن ق ر أ ك ث ي ر في الكتاب المقدس وبنصوم وبنصلي لكن الى متى ليه م ن ك ن ش ص ر ح ه مع ربنا ونقتني ابديتنا ونقوله لتكن الان يا ربي ب د ا ي ة ج د ي د ة نعيش ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل م ق د س ة ياريت من قلبك كده قبل ما تطلع ت ق و ل ي ا رب ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناه زي ما قال معلمنا بطرس الرسول احمله حبيبي على ايديه كما حملوا شمعان الشيخ قوله ايه هي في الدنيا بعد كده رب الان يا سيدي ا ط ل ق عبدك بسلام لان عيني قد ا ف ش ر ت خلاصك ب س ت ف ش ر حبيبي انك تضيع وقتك و ب ح ز ن على نفسي لاني بضيع وقتي في امور ك ث ي ر ة نفسي اقول زي ما بتقول التسبحه كل نفس اتمسمه اسبحك يا ربي يسوع المسيح مع كل نفس اتمسمه انادي اسمك الحلو و ا س ت ع ج ب الوجود معك ولحبيبي ايه الحلو اللي في العالم اللي بيفرحك ده الواحد لما بيضحك ش و ي ة او بيفرح ش و ي ة يقول اللهم اجعله خير ي ق ر أ ي بعد شويه لكن اللي يبتسم في المسيح يسوع ويمتلئ فرحا يعلم ان فرحه يدوم الى الابد ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم ما تشتكيش طبيعتك اشتكي ارادتك ا ن س ج ا ن ة ما تقولش انا انسان عصبي انا انسان غضوب انا انسان شديد اعملي ده انا م ن ت قلتي كدا امبو موسى الاسود كان انسان عجيز وكان يصر بقتل الناس وكانت لي سمعته ا ل م ر ع ب ة ل د ر ج ة ان القديس ا ي س ي ل و ر س لما شافه وهو جاي بعد ما ربنا ارشده ابتعد منه خ ا ف وهو طمنه وفي يوم من الايام ه د م و الليل ا اربعه نصوص ولانه متمرن على العنف ربط الاربعه بالحبال وشالهم على ا ك ت ا ف وطلع بهم لغايه الهيكل وقال لهم هو دا المكان اللي فرحني وفكهم من القيود او من الحبال امام الهيكل وتاب الاربعه وقبلوا الايمان صاروا مسيحيين بل ورهبانا ادي الالب العنيف لما يحب ربنا يتحول من العنف الى ا ل و د ا ع التي تكتسب العنفاء الى ا ل ح ي ا ة ا ل و د ي ع ة في المسيح يسوع متلومش ا طبيعتك متقولش ا ربنا خلقني كده لا ح ب ي ب ربنا لم يخلق شيئا ر د ي ئ ا لك ن ربنا يخلق كل شيء صالح انا شاعر بعد جيد إ ن ن ا نتكلم عن أ ن ب ا موسى الاسم ل أ ن ي شعر صحيح في حياته قصص لا حصر ل ه كلكم يمكن ع ا ز ي ن لكن م و ض و ع مش موضوع قصص موضوع تغير كامل داخلي عمل روح الله الساكن فيه إ ن س ا ن كان عنيفا كل العنف وقاتلا يجي في وقت لا يحتمل إن ناش يدينوا انسانا راهب ي ت ر وقع خطيه ك ب ي ر ة واتلموا الرهبان وعملوا مجمع ودعوا انبا موسى الاسود لكي يحكم عليه قالهم حامل كيس مثقوب مملوء رمل وجاي متاخر وماشي خ ط و ة خ ط و ة شلو يجروا مالك قالهم مشكلتي حاطت ا ل ر م ل على ظهري ب ا ل شايفها وجاي ا د و ل على ا ل ر م ل بتاعت الناس خطاياي ب ت خ ر من ورايا ملي الدنيا وجاي احكم على خطيه اخوي وندم الجميع وقبلوا ت و ب ة هذا الراهب فين يا رب فين ا ل ص و ر ة ا ل ل ذ ي ه ا ل م ص ل ح ة دي اللي تحول هذا القلب العنيف الى قلب لا يستطيع ان يدين احدا واحنا ل س ن ة للمهار الناس في سبس الناس واذا ما ا ش ت غ ل ت اللسان يشتغل الفك ندين ده وندين د ي ونضيع وقتنا في الحكم على الناس ولا ننتظر حكم الله الكثير ا ل ر ح م ة الجزيل التحلل فنبى انسان موسى الاسود في تقواه ص انسان ر ر محبا لخدمة ا ل خ ي لكن يحبك كان يطلع بالليل والدنيا ض ل م ة يلم الجرار ب ت ا ع الرهبان يملاها م ي ة ويرجحلهم جنب الباب بتاع الايات بتاعته انسان من اعماقه